أنا سمى شيخ رحمه الله وأما الآيتان الأخيرتان أما آيام بلثميشو صراط الذين نعمت عليهم غير المغلوب عليهم والظالمين وأما الآيتان الأخيرتان أما آيام بلثميشو ففيهما من الفوائد ذكر أحوال الناس فإذا زلزوم وننياك نكتاجي حال زواتو استمهم الله تعالى ثلاثة أصناف: الله من وذوواته ما كل ماتهم منعم عليهم ألي نعميشوا ومعضوب عليهم ألي غضريكي وو بالي ألي أنا سمع الإمام الفوزان حفظه الله. الناس إما منعم عليهم إما منعم عليهم إما نوال ولي نعمشوا وإما مغضوب عليهم أو نوال ولي قضب كيوا وإما ظالون أو نوال ولي فالمنعم عليهم ولي ولي هم الذين أخذوا العلم والعمل نوال ولي شكوا علمنا عمل إليم وكصومة نوك يفنيكازي والمغضوب عليهم لو وليا غضب هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل نوال ولي علم وكاثر عمل وانا علم او يفني وعالم بعلمه لم يعملن معذب قبل عباد الوفن والضالون لو وليوا هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم نوال ولي عمل وكا نفى عباده لكن هو علم وترك العلم أنا سمع الإمام حفظه الله أن تسأل الله أن يجعلك من المنعم عليهم و وله وهو naoomba katika surah al-fatihah aya hizi za mwisho elewa وتعلم ما تنجو وعن يجنبك طريق المغضوب عليهم الف كينون مزيد sio wa ana au wa يجنبك طريق المغضوب عليهم نأكفشيه اكو وطريق اللالين. وهذه سورة العظيمة نهيني سورة تكف كبسة ولذلك نقوى جديهايو فرضها الله عليه الله أميك فرضي شيئه سورة في كل ركعة كتك كل ركعة لماذا؟ لأجل ما فيها من هذه الأسرار وسباب يسير ذي زوم دنياك كنا السير كبوة كبسة كتكهي سورة يا ليت يلأني صوما كوا نصوما هو أنا, أنا, أنا حضورش معنا يا ليه أنا يصومك لكن إن مجرد القراءة نقرأها مجرد القراءة الحمد لله رب العالمين الرحيم والرضا القيم بس ما يتعقل يعني وما يتفهم ما يتفكر وما يتأمل وما يمعن النظر في هذه الصورة بس يقرؤها ويتلوها تلاوة كلب بغا أنا سمع الإمام رحمه الله فالمغبوب عليهم وليغض بكي وأهل علم ليس معهم عمل مؤتوا علم لكن هو أنا عمل أنا سمع الإمام الفوسان وهم اليهود نهى ونما يهود اخوان القردة والخنازير وهم اليهود نهى ونما يهودي ومن صار معهم في هذا المضمار نوال وتقوبيت فمجناه كتك مل وهايا نمض من نهاية من هذه الأمة كتك أمهو الذين تعلموا ولم يعملوا بعلمهم امبا ومهجفم ذا علم الا هو كيفانيا كاز علمهم ها مع يهود كما امباو كل يليه امباي اتفانيا هيلا عجانج فلان اله احلاليش امبالو لحرام او احرميش امبالو بس نهي نهي نهي اليهود ما يهون له القوة وما الله تبارك وتعالى. كل من تحيل حيلة ليحل ما حرم الله أو ليحرم ما أحل الله، فهو من أتباع اليهود في ذلك. ما يهون يوم أنبيوا بس عندك فوجب موصي يسمع جي لآية يسمع جي لآية جاء السبت واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم Shurraa wa la yathbitun la ta'tihim fa dhalika nabaluhum bima kanu yaskunun wa uliza muhammad kuusiana na kile kijiji kilichokuwa kikopimbi zote mwa bahari hebu waulize hao wa yahudi palo lipokuwa kufanya udwan na kutukamepaka ya allah siku ya samaki wao wanowajia kwa wingi kiasi yes, kwamba wanainua vichwa vyao kutoka kwenye bahari wanakuja kwa wingi kwenye fuko ya bahari mpaka wanatoa vichwa ndio siku ambayo umetahiniwa na Allah hakuna ruhusa ya kuvua siku ile leo haramu kuvua alafu Allah anawafanyia mambo kama haya imtihan Allah kuwatahini kole wavuvi kyangalia kiangalia ute unotoka Sama kii. Kole kollega, kichwa olen täällä. Mara mzia minä olen kichwa. Mara tsewa. Mara tsewa. Mara tsewa. Mara tsewa. Mara tsewa. Mara tsewa. Mara wabahari Mara chimba mashimo. tsewa. mashimo tsewa. Mara tsewa. Mara tsewa. Haa itafotisha kwa sababu bado soma fereje na kusudia ile kufumba maji mitaro tunza mitaro mitaro tunafikiana kabara na mpwani mitaro mitaro wakachimba mitaro samaki wala kwa anapita kwenye mitaro wale tup watumbukia kwenye mashimo mashimo yanajaa alafu wanambizana jemani sivue haramu haramu eh haram haram bas tu acheni haramu eh haramu kesho inshallah wale kujaji jumapili wanatoa wale ahlu alilmi wazamazao wakambia nyinyi mmewavua siku ya jumamosi hawa samaki asema sisi tumevua leo leo jumamosi a a ile siku mlivutengeneza damitaro wakatumbukia ndo mshawavua pale ابوانا اتنينينا خباري هزي اواتاك اتنينينا خباري هزي اواتاك ابوانا اكيدي اذب يا الله حيبقوي كنا واتو وكاوانوانا اهل العلم وانا قتتاهب وكاوانبيا لم تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقلون Mashekh, mashekh, mapatatabu ya nini? Mashekh, wanini minatabika? Kwa nini na minapamawaidha watu ammaukwamba wa taadhiwi watu na Allah? Allah atawangamiza au atawadhiwi wadha bukali? Musubiri tu hama wangamizwe? Oka seba ahlililmi, sis tunafanya haya kuchukua uthuru mbele ya mulewetu. Koma ya rab, nahnu nahainahum. Sis tuli wakataza, falam yantahu Hawa, kuku, hawa kukomeka hawakukatazika hawa Hini tumesema sisi tumesema arabala alamina Na hivi nivuna watakikana Kama watu siniamazi Kwenye munga Waseme Hata kama watu wawasikia Wawaseme Wakasema ahli ilmu Hawa siwa kuishinawa kwa inkididiki moja Sabu athabu ya Allah ikidia itatukumba sote Kweja kufanya, tutenganishi Baina yetu na wao. Wavuvu wa jumamosi, wanofanya hila Wabaki huko. Ambao hafanyi hila jumamosi, wabaki huko. Waka tendanisha na ukuta Wakawa wale wanamlangu wa ukenda baharini Na hawa wanamlangu wa ukendia baharini Wanatoka hawa, wanatoka hawa, narudi, wanarudi Hivyo Mpaka siku wame toka wa umini Makafira wakutoka Temani, mbwana wakufungua mlangu hawa wale. Mbona, sikia pili, mbona, mbona hajatoka hawa? Hebu pandeni ukuta muangalia. Waka ukuta miukuta, wakaangalia. Wakaona majinyani, majinyani ya mezaga. Wakaonauliza. Alamda na hakom. Atuja wakataza nini. Hawezi kusema, wanatikisa vichwa. Ndiyo, simeona meona tasa. Wanasema, ndiyo, tikisa كم الفصائل بعض المفسرين كلا كي كيف نحيله كحلا ليش أو كحلا ليش كحرام حرام أو كحرام حلالي كحيلوا يوت لما تأتي فاني متوه أتوقع نقطع فواز و أما يهودي نقطع حيله كلا لكان تكفيه من علمه على فصيتميه علمه يACHE أتوقع نقطع فواز و أما أه من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى قول يناني من سفيان بن عيينة نعم سفيان بن عيينة الشيخ إمام شافر حمط الله عليه نوتوينجينا أنا سماههم اليهود ومن سار معهم في هذا المضمار من هذه الأمة الذين تعلموا ولم يعملوا بعلمهم أقسم الشيخ رحمه الله والضالون أهل عبادة ليس معها, ليس معها علم ضالون واليقوتين أهل عبادة ليس معها علم نواتوا عبادة يسيخ ونعلم لو بلا يكفي جمزكنا كتشيزا وكريستو وانا عبادة لو هي يعني ibada ya kikristo ya ki nasara ni kuimba na kucheza na kupiga magitari na vitu vituka maivu wanamu sifi ya buwana asa uwaulize wapi kwenye kuandikulaho hilo. wapi kama hii ni ibada aliabudu kionguzuwao isa wapi kama hii ni ibada waliabudu hawariyuna wa isa wapi kwa maana wanazusha يسيو خويبو نواني أهل عبادة ليس معها علم واتو عبادة يسوق ولا علم كذلك بقيمارا كذلك قسودية سنام لمريا نقول كذلك قسودية فيتو وإذا كان سبب النزول في اليهود والنصرة نأكى والسبب يخشوشه آية لما يهودي فهي لكل من التصف بذلك. بس كذلك هي آية يتمحات كل تلك ببيك نصفه زمَّ يهودي أو سفه زمَّ نصارى. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أنا سمع الإمام. الفوزان أكزوا أكشريش والضالون أهل عبادة ليس معها علم أنا سمى منهم الصوفية من ظلمان مصوفي المبتدع وزوشي والمخرفون أنا مخرافي كلهم يدخلون في الضالين وات ونينجيا قت كاء الضالين ونيني لأنهم يشتغلون بالعبادة وسببوا ونجشه لشن عبادة ويتركون العلم ونوات علم يقولون ونسمع العلم يشغلك عن العمل أليم وتقشق للشاق وتقمننا عمل حقونا هذا العلم ونوات علم نكما علم بس علم يكبال إلى العلم اللدني علم اللدني ونكي نتوقف الله مجة ومجة ونسمع أخذتم علمكم ميتا عن ميت ما تقوى علميات قط قفا ميت ألي قفا قط قفا ميت ناسيس تما تقوى علميات عن الحي الذي لا يموت قط قفا ألي الله هو الله أنا وفني كشفو أنا وفنولي قد كنيوياو أنا وانجيزيا ما العلم نيني مكتسب بخاري هي نعلم ما بخاري قتقو اقوناني كتوق اقوناني قتق مع شخصاكي ابول عالية الرياحي يعني قوى ليم بقما حديثي قتق اسننا لزاو سيسلم قام بخاري قتق بكيا مجوك مجوكي ابول عالية لكن قتق اسننادي يتقوي يصم قتق مع شيخات القوة تاجا كن حديث ام بندار تمتاج بن محمد بن بشار ابول عالية أيوب السختياني نوين جمينون وإذا كان سبب النزول في اليهود والنصارى فهي لكل من اتصف بذلك أنا سمع الإمام الفوزان إن كان سبب نزول المغضوب عليهم في اليهود إكيوا سباب يكشوش المغضوب عليهم سنجية يولي غضب كيوا أمون ما يهود وبالينا ولنجية يولي قتية في النصارى إكيوا هي من شفق فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عبرة نكوكوينية لفوذي سيكواء معلوم وسباب بلكيزي يكو الشوشع يهيد ولهذا يقول بعض السلف نكواجي اليهيد أنا سيما موجة وما سلف من فصل من علمائنا أتكفي سديك قتل ونوزون بيته ففيه شبه من اليهود أنا فنان وما يهود ومن فسد من عبادنا في السديك ومن تكهري من عبادنا كت وتعبد ويت ففيه شبه من النصارى أن فنانا من شاء أم أبا أسمع الإمام الثالث واتو من التصف بالعلم والعمل وهم وهم المنعم عليهم من التصفا أي من التصفا بالعلم نولا تكجي بامبا والصفة علمه والعمل نكيفنيكاز نكيفنيكاز علم كنا كثبيتي وإلى علم نكون كفنو ليو زي دي علم ليو الله ويعلمكم الله وهم المنعم عليهم نهوا نولوا ليو الله تبارك وتعالى أنا سمع الإمام الفوزان حفظه الله قال تعالى ومن يطيع الله والرسول نياوتا تكنتي الله نمتوني عليه صلاة والسلام فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم بس بسيهو أو هاو وتقوى سبامبا نوالول نعمشون الله يوياو من النبيين والصديقين وكوام منبي والصديقين نصديق والشهداء نمشهدين والصالحين الله اللوامع وحسن أولئك رفيقة نأذور أليوجي حا وقوة ما رفيقهم توم أذور أليوجي من النبئين قد كمان نبئين أقانزوا من جميتومي آلاف اليوم نبي وسبب كلنا كلم نبي كلم من تومي نبي الصديقين لما الصديقين آه واليوفكيلية دراجة لا واليوفكيلية دراجة لا الصديقية الصديقية كما في لما مAKE مريم مAKE مAKE موسى مAKE عيسى مAKE عيسى الله رسمه وأمه صديقة قد كصديقين آه وأمه صديقة نما مAKE عيسى من صديقة من لدرجة للكوتشينة دراجة لو ونبي مناكِ شين يوم النبي كنا الصديقية أبو بكر الصديق أنا دراجهيله عمر الصديق عثمان الصديق علي الصديق عائشة ونمت الصديقة بنت الصديق نعم هاو وكم شين يوم النبي الصديقية دراجهيل سوى صديقينا وقيل يا والصديقين na waliofikia daraja hilo la as-siddiqia ambao daraja lao liko juu zaidi بين يأليه ينفع والعمل الصالح نعمل جمال نقوليها علمه إما توصفه نافع إذا تليه العلم الضار علمه يكذور أفعال العمل أفعال العمل الصالح إذا تليه العمل الطالح بالط طالح فاسد اللي في صديقه فاقل الاعتبار السيوزم تليه إني النبي حين إخلاص عمل حين إخلاص حين طالح عمل حين متابعة النبي وسلم طالح هو النافع والعمل الصالح وكُلَّ النافع والعمل الصالح wa huwa katika wale ambao qamba an'ama Allahu alayhim wa kuwa wale